فَلَعَلَّكَ بَاهِعٌ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إلَّا مُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسْفَأُ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبِلُ وَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبَتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالْلَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَالْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا أَتَنَا مِلَدٌ themes for warp and counsel for us ministries for our sake then who drew down our dreams ondan then who appears to they do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 وَرَبطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا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 إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ فَأُولَ إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّن أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا وَتَرَى كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد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 فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ وَالْيَتَامَى وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِذًا يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحو إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بُنِيَانَ الرَّبُّ هُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُنَ ثَلَاثَةُ الرَّابِعُ هُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُنَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا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 ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا ان يشاء الله واذكر ربنا فَكَإِذَا نَسِيتَ وَقُلِ ٱعْسَىٰٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّ لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا۟ فِى كَهْفِهِمْ ثَلَٰثَ مِا۟ئَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُوا۟ تِسْعًا قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا۟ لَهُۥ غَيْبُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَأَذْلِمَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دونه ملتحدا واصبِل نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا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 بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع اجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون and they خُضْرًا carry them with a a a a a a a a a a a a a a a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 وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو and he is منك مالا say, نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال قال ما a lot تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولا اردت الى ربي لا اجدن خيرا منها قلبا قال له صاحبه وهو يحاوره he بالذي خلقك من تراب him, Have you sinned with the one who created you from But He is Allah, my Lord, and I will not share with my Lord alone. And if not, when ترني أنا أقل منك ما لو ولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسبانا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 فيها فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا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 مثل الحياة الدنيا كما إن أزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشما فاختلط به نبات الأرض فأصبح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 بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب, ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا, ويقولون يا ويلتنا ما لها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 وَيَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِينِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبَىٰ فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ حُقُبَهُ مَا فَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَ فَلَمَ ما جاوزا قال لفتاه أتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإن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 آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه, وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على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 قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى اذا اتى اهل قريتي استطعم ما اهلها فابوا فابوا فيها يريد قضى فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك فانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا وام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 umn the wooden man had different kings in the settlements, goddLA, 56 and he had also stolen his maya 但是 his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 ُْ سَأتلُ عَلَكُم مِنهُ ذِكْرى إِ مَنكََّ لَهُ في الأرض وَآتَنَهُ مِنْ كلُلِ شيءَي سَبَبَ فَأَتْ سَببَ حتىَ Can بَلَغَ sky begin arabicовали, Lafeur often VIP, keep falling with no doubtiness and lots from people 그래도 Selah Batalha and He أَمَّا if anyone is wrong, then we will forgive him, and then he will respond to his Lord, and he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 يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَاءَ أَتَجْعَلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتوني زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتوني فرغ عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا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 ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني أولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا